قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُم نُّحَارًا وَشَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 متي شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغي عنهم